is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 لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تغفرون و َ إ ن ي ك َ ذ ِ ب ُ و ك َ فَقَدْ ك ُ ذ ِ ب َ ت ْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا ت َ غ ر َّ ن َ ك ُ م ُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا ي َ غ ُ ر َّ ن َ ك ُ م ُ ا ل ل َّ ه ِ ا ل ْ غ َ ر و ر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أ َ ف َ م َ ن ز ُ ي ن َ لَهُ س و ء ع م ل ِ ه ِ ف َ ر َ أ ه ح َ س َ ن ا ف َ إ ِ ن ا ل ل ه يُضِلُّ مَن ي َ ش ا ء وَيَهْدِي مَن ي َ ش ا ء ُ ف َ ل ا ت َ ذ ه ب نَفْسُكَ ع ل َ ي ْ ه ِ م ْ ح س َ ر َ ا ت ٍ إ ِ ن ا ل ل َّ ه ع َ ل ي م ٌ بِمَا ي َ ص ْ ن ع و ن والله الذي أرسل ا ل ر ي ا ح فتثير س ح ا ب ا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فحينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فللله العزة ج م ي ع ا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكروه لئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أ ُ ن ث َ ولا تضع إلا بعلمه وما يُعَمَّر من مُعَمَّر ولا ي ُْ ق َ ص من عُمُره إلا في كتابة إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحر ا ِ ه ذ ا عذب فرات سائر شراب وهذا م ِ الحنجاج ومن كل تأكلون لحم طريا وتستخرجون ح ل ي ً تلبسونها وتر الفلك فيه مواخر وتر الفلك فيه مواخر ل ت ب ت غ و ا من فضله ولعلكم تشكرون ي و ل ج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرين أ ج ل مسمى ذ ا ك م الله ربكم له الملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمع و دعاءكم ولو سمعوا ما استجاب لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ي ن ب ُ ك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إيش ن أ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة ازر أخرى ولا تزر وازرة ازر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا ق ر ب ا إنما تذر ن الذين يخشون ربهم بالغيب وأقام و الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير َ ل َ الظلمات والنور ولا وللظل وللحرور وما يستوي الأحياء وللأموات ا إن الله يسمع ما يشاء وما أنتم م س م ع م ن في القبور إ ِ ا أ َ ن ت َ إ ِ ل ا ن َ ذ ي ر إ ِ ن ا أ ر س َ ل ن َ ا ك َ ب ِ ا ل ح َ ق ِّ ب َ ش ي ر ا و َ ن َ ذ ي ر ا و َ إ ِ م ا م ِ ن أ م ّ ة إ ل ا خ ل َ ا ف ي ه َ ا ذ ي ر و َ إ ن ي ك َ ذ ِ ب ُ و ك َ ف َ ق د َ كَذَّبَ ا ل َّ ذ ي ن َ مِن ق ب ْ ر ِ ه ِ م ج ا ء ت ْ ه ُ م ْ ر ُ س ُ ل ُ ه ُ ن ب ِ ا ل ْ ب َ ي ن َ ا ت ِ و َ ب ا ل ز ُ ب ُ ر ِ و َ ب ِ ا ل ك ت ا ب ا ل م ُ ن ي ر ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء إما فأخرجنا به ثمرات م خ ت ل ف ا ألوانها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 إن الذين يسلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سروراً وعلانية يرجون تجارة لا تبور لوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله لوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذي نصفين من عبادنا ثم أورثنا الكتاب الذي نصفين من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه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 وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلن ا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقض عليهم فيمو ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفر، وهم يصرخون فيها، وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، والذين كفروا لهما ر ج ه م ما لا يقضى عليهم ف ي م و ت و ا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كافر وهم يصرخون فيها ربنا وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالح ا غ ي ر الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ُ ما يتذكر فيه من تذكر و جاءكم النذير و جاءكم النذير فذوقوا فمال ا ل ّ ا ل ي ن من النصير فذوقوا فذوقوا فمال الضالين َ من ِ النصير إ ن ا ل ل َّ ه ع َ ل م غَيْبِ ا ل س م ا و ا ت ِ و َ ا ل أ َ ر ض إ ن ه ُ ع َ ل ي م ٌ ب ِ ذ ا ت ِ ا ل ص ّ د و ر ه و ا ل ذ ي ج َ ع ل َ ك ُ م خ َ ل ا ئ ِ ف َ فِي ا ل أ ر ض ف م َ ن ك َ ف ر َ فَعَلَيْهِ ك ُ ف ْ ر ً وَلَا ي َ ز ي د ا ل ك ا ف ِ ر ي ن َ ك ُ ف ْ ر ُ ه ُ م ع ن د َ ر َ ب ِّ ه ِ م إ ل ا م َ ق ت َ ا وَلَا ي َ ز ي د ا ل ك ا ف ِ ر ي ن َ ك ُ ف ْ ر ُ ه ُ م إ ل ا خ َ س َ ا ر ا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله يرون ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرک في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من بل إن يجد الظالمون بعضهم لبعض إلا و ر ا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان ح ل ي م ا و نفوراً وقسم بالله جهدا إيمانهم ل ِ ن جاءهم نذير ل َ يكون نهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا ن ف و ر ا استكبرا ا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ي ن ظ ر و ن إلا سنة الأولين فلن ت ج د ل سنة الله تبديلا ولن ت ج د ل سنة الله تحويلا ولم يسير في الأرض فيعذو كيف كان عاقبة الذين من ق ب لهم وكانوا أشد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 ว่าลูยเอ ا ขดอัลลอ ا َุนَาส و ا و าคสั ا ูว่าลู ا ل อาขดอัลลอฮุนนَา ك บิมาคสับูมาทรค์ ل ล ى ظهر ห์มิอ د ฎดาَّ ولكن يؤخرهم إلى جل مسمى فإذا جاء ل ه م فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.